وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَقَلَّبُونَ فَاغْزُوهُمْ وَالَّذِينَ لَهُمْ قِنَىٰ مَرَاةٌ كَانَتْ مِنَ كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيفا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا ولا سأشان، ولا تفسدو في الأرض بعد يصلحها ذلك قيولة منكم مُؤمنين، ولا تضعدو بكل صوابط تعدون وتصلون عن سبيل الله. تَصُرْدُونَ عَنْ شَمِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِي وَتَرَوْنَهَا عِوَجًا وَاذْقُبُوا قَدْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فكثرهم. يقرصلت بي وطائفه وطائفه لم يؤمنوا صبر حتى يحكم الله بيننا اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين